على هدانا سائرون مستمسكون بفضل ربي ظاهرون دليلنا قراننا فيه الهدى يا حائرون امامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي في ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون ان الحياة لرحلة والكل فيها عابرون سافرون وسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا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 وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام بعث الله تعالى جميع أنبيائه ورسله بالهدى ودين الحق أمرهم أن يأمروا عباده بعبادته وحده جل وعلا ألا يشركوا به شيئا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أمر الله تعالى العبادة بطاعة هؤلاء الرسل فيما يدعونهم إليه من عبادة الله عز وجل بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام محمدا وجعله آخر هؤلاء الأنبياء وجعل شريعته هي خاتمة الشرائع وجعل كتابه مهيمنا على جميع الكتب كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعامل مع أصحاب الديانات الأخرى سواء الديانات السماوية التي تعتمد على نبي نزل إليه على نبي بعث إليهم وعلى كتاب نزل إليهم من السماء كاليهودية والنصرانية أو مع الديانات الأخرى كالمجوسية والهندوسية والبوذية وغيرها كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم ما هي مواقفه مع أصحاب تلك الديانات كيف كانت سماحته صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان رحمة للعالمين ليس رحمة للمؤمنين ولا رحمة للمسلمين ولا رحمة للمصدقين والطائعين كلا بل هو رحمة للعالمين تعالوا نقف اليوم على عدد من المواقف من حياته عليه الصلاة والسلام لننظر فعلا كيف كانت سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى يسعدني أن تبقوا معنا مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون من الجميع ولكل امه جعلنا من هم ناسكوه هكذا قال ربنا جل وعلا وهو يبين ان لكل امه منسكا سكن اي لكل امه دينا تدين به لربها جل وعلا هذه المناسك اعني الشرائع التي جعلها الله تعالى لهذه الامم لا تختلف في اصلها بمعنى ان جميع الامم اوحي اليهم ان اعبدوا الله مالكم اله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 يصلي في المحراب إذا زكريا كان يصلي معا زكريا من بني إسرائيل شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبانا عيسى يقول وأوصاني بإيش بالصلاة, بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إذا كان يصلي وكان يزكي لكن طريقة الصلاة وطريقة الزكات هذه التي تختلف ربما كان عنده كذا ركوع كذا يعني يكون فيه نوع من الاختلاف بين أمتنا وبينهم لكن هم على شريعة ونحن أيضا على شريعة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهودي والنصارى طبعا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالسلام والود والإحسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته فيطرق عليه الباب جار له يهودي خياط يعني حتى رئيس من رؤساء اليهود لا رجل بسيط ويشتغل خياط على قد حاله كما في مسجد محمد فيقول إني أدعوك إلى طعام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 هذا الولي ما حقته آه. ومع ذلك النبي عليه وسلم والسلام يشكره ويأكل ويفرح بهذا الطعام ويتبسم إليه ويتلطف أنا ما بيني وبينك الآن حرب وليس بيني وبينك عداوة شخصية صح أن تقول عزير ابن الله وتقول إن الله فقير ونحن أغنية لكن ما يمنعني هذا من أن أتلطف معك لأجل هدايتك إلى الحق وهذا الذي كان يفعل النبي عليه وسلم لذلك حتى الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم من التعامل الرائع مع أصحاب الديانات الأخرى رجاء أن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 فقال سبحان الله أكلنا شبابك يعني لما كنت شاب كنت تشتغل وتدفع الجزية فلمرت نضيعك لا والله ثم أمر له بعطاء يعني براتب من بيت المال المسلمين أمر له بعطاء وهو يهودي وهو يهودي ومع ذلك يقول عمر لابد أن نكفلك إنك لما كنت شاب كنت تدفع لبيت المال المسلمين كذلك عمر القصة المشهورة مع عمر بن العاص لما عمر بن العاص رضي الله تعالى عن كان اميرا على على مصر, مصر فجرت خيل لعمر بن العاص لابنه يعني مع خيل لرجل يهودي سباق فغلب خيل اليهودي خيل ابن الامير ابن عمر بن العاص فغضب ابن عمر بن العاص وقال خيلك غلبت وكف على وجهه فغضب اليهودي وذهب الى عمر بن العاص قال ابنك لأجل أن خيلي غلبت خيله عطاني كف على وجهي قال عمر ما عليك حاول يهدأ الأمر فذهب اليهودي من مصر حتى وصل إلى المدينة سافر آه. وذهب إلى عمر بالخطاب يعني انظر أيضا يعلم الرجل أن عمر سوف لن ينظر فيه. إلى مسألة أنك أنت أصلا تقول الله تقول عزير ابن الله وأنت أصلا تقول أن الله فقير ورحمة الله أنت تقول يد الله مغلولة الساهل من يقترك لا لا يعني عمر معه يتعامل معه بالعدل فلما أقبل إلى عمر أخبره بالقصة فأرسل عمر إلى عمر قال تعال أنت ابنك يومين ثلاثة أربعة إلا جاء من مصر حتى وصل إلى عمر فلما وصل إليه بعد أيام أرسل عمر إلى اليهود قال أحذر اليهود عندي فجاء اليهود فسأل عمر عمر بن العاص فإذا الكلام صحيح فقال لليهود خذ هذه العصا وأضرب بها على على ظهر ابن الأكرمين لأنه قال خذ وان ابن الأكرمين فضربه بها حتى اوجعه ضرب الولد ثم قال ومل بها على صلعة أبي فإنه ما ضربك إلا لأجل أبيه يعني لأن ابن عمر العاص ضربه فالمقصود من هذا أنه كانوا يتعاملون معهم بالعدل حتى علي رضي الله تعالى عنه طبعا أنا أقول هذا الكلام يعني حتى نعلم يا جماعة أن اليوم يعني ربما يشاهدني الأعداد من إخواننا المقيمين في الخارج يعني وربا اليوم فيها أكثر من خمسين مليون مهاجر عربي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 مر علي رضي الله تعالى عنه دخل علي رضي الله عنه مرة الى, إلى السوق فرأى درعا يبيعها رجل يهودي الدرع طبعا هو لباس من حديث يلبس في الحرب نظر علي رضي الله عنه إلى الدرع وتأمل فإذا الدرع يعرف علي فقال له علي من أين هذا الدرع قال هذا صنعته يعني أعطاك كذا أي سبب فقال علي لا والله هذا الدرع درعي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 يا أمير المؤمنين ما عندك من شهود قال عندي ولد الولد ما يشهد لأبيه عندك شاهد ثاني ان هذه درعك قال لا والله ما عندي شاهد ثاني لكنها درعي واعرف وسقطت مني في اليوم الفلاني لكن هذا جاء وسرقها القاضي يا أمير المؤمنين لو كان عندك شاهد شاهدين لحكمت بها لك لكن ما دام ما عندك شهود فالدرع أحكموا بها اليهودي. فقال اليهودي سبحان الله الآن يعني هذا أمير المؤمنين وهذا القاضي يشتغل تحت يده يعني موظف عنده ومع ذلك يحكم لي وأنا يهودي على أمير المؤمنين ثم دخل في الإسلام. المقصود يا جماعة أن سماحة الإسلام نفسه مع الأديان الأخرى أنا أحيانًا أنتصلي بعض الإخوة من من أوربا ويقول لي شيخ إن يوجد أشخاص أحيانًا يدخل إلى البقالات ويسرق بعض الأشياء مسلم فنقول له ما يجوز فيقول له هذول نصارى حتى لو يعني حتى إذا كانوا نصارى جاز أن نأخذ من أمورهم وهذا غير صحيح.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 ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عننا بعيدا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع, إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون لأعلاناتكم على وسائل الإعلانات الخارجية التلفزيون المجلة راديو ويل الانترنت لوجه اي وسائلنا بنا وما الا رحمة للعالمين هكذا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 والولاء والميل الى الاسلام والرغبة في عدل الاسلام اكثر من ميلهم احيانا الى, الى دينهم الاصلي صحيح انهم وجدوا فيه ما لم يجدوا في غيره طبعا الى اليوم يستطيع الانسان ان يعني يبقى معطيا لمثل هذه الصورة الناصعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطني اياها هاي ناصر في بعض الاوالي الاخيرة يعني الشباب اذا شافوا بذل الان اليهودي او المصراني فتبقى يحدة او ان السياره في السيارة يرجمه <تصفيق> يرجمه كيف يعني يرمي عليه حصة يرمي عليه حصة <تصفيق> والله يا و... اخي هذا لا يجوز يعني هذا مما ينفر الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول <تصفيق> ايها الناس ان منكم منفرين ثم قال فمن اما منكم الناس فليخفف يعني اذا كان يا جماعة يعني يعتبر إمام التطويل في امامه الناس تنفير للمسلمين عن الصلاة وهو قاعد يصلي وهم مسلمون فما بعرف يا اخي بالذي ينفر غير المسلمين عن الإسلام بمثل التعاملات يعني اما العبوس في وجهه اما تاخير رواتبهم احيانا يكون واحد عنده مجموعه من العمال ربما هندوس بوذيين كذا فيؤخر رواتبهم احيانا عنهم فيبدا هذاك يقول وين يا اخي سماحه الإسلام ولين الاسلام وعطف الإسلام وعدل الاسلام هذا اللي رايناه من عدل الإسلام او احيانا تكون خادمه يعني قبل كم يوم واحد يسالني يقول يا شيخ عندنا خادمه صار لها عندنا سبع سنوات وهذه الخادمة أنا لم أعطيها رواتبها يقول والآن سبع سنوات لم أعطيها رواتبها لاحظ يقول والآن اجتمع لها مبلغ كبير جدا يعني لاحظ سبع سنوات نفرض أنها في كل سنة راتبها مثلا إذا هو ألف شهريا 12 ألف, ألف. أضرب 12 في 7 في 7 يطلع 70 يطلع تقريبا 84 ألف ريال هذا من وين سيحضر لها ألف ريال الآن فجأة وهي تريد أن تسافر ثم إنه ظلمها المفروض انها تسافر كل سنتين الى اهلها مثل هل يرضى انه يعني يحال بينه وبين اهله وذريته؟ فالمقصود انه يعني كان يظلمها في مالها فلما يأتي واحد يا اخي غير مسلم ثم يتعامل معه المسلمون في ماله فيظلمونه في فيه في الاخلاق فيعبسون في وجهه ولا يتعاملون التعامل الحسن ثم يقول له ادخل في الاسلام الاسلام دين الرحمة الاسلام دين العدل الاسلام دين المساواة الاسلام دين الاحسان قال بالله أي عدل وأي مساواة وأي إحسان أنا ما رأيت منكم إلا أنكم أخرتم رواتبي وعبستم في وجهي وتعاملتم معي التعامل السيء لذلك والله يا أخي لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعاملات بعض الناس اليوم مع غير المسلمين لكان عليه الصلاة والسلام أول المنكرين على هؤلاء ولا أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أتشرف أنكم تنتسبون إلى الإسلام لأنكم ما أعطيتم صورة طيبة عن الإسلام لا بأخلاقكم ولا بأمانتكم ولا بعدلكم ولا بحسن تعاملكم مع الآخرين النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم أهدى إلى المقوقس مقوقس كان حاكم الإسكندرية وكان نصرانيا وقبل هديته لما أهدى إليه أرسل إلى كسرى هدايا أرسل إلى هرقل فكان عليه وسلم يرسل ويقبل هدايا أرسل إلى النجاشي قبل أن يسلم وقبل منه أيضا هدايا فهل هذا يعتبر تنازل وتقديم تنازلات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 الآن هي الكأس والصحاف الصحن. الصحن قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هي اليهود والنصارى في الدنيا وأنتم لكم في الآخرة تستمتعون بها أيه. لو جاء واحد وقال انا والله من باب يا أخي الترطف معهم باب دعوتهم كذا انا تعال خلني أهكل معهم في بالملاعق الذهب والفضه نقول لا احنا عندنا حدود صح أنا ممكن أصل معهم في الترطف وغيره إلى, رقم إلى الخط رقم 60 70 80 لكن عندي حدود شرعية لو قال تعال والله من باب التلطف معنا تعال أخضر معنا اليوم عندنا حفلة راقصة هقول له ديني يمنعني قالوا كل معنا خنزير هذا يعني من باب التلطف معنا وانك تحسسنا بسماحة الإسلام نقولي بسماحة الإسلام ليس تساهل الإسلام منعت. إيه نعم يبقى عندك ضوابط لو قال يعني للمرأة مثلا انزعي حجابك حتى تعطي صورة طيبة سماحة الإسلام نقول لا هذا يبقى عندك ضوابط هذه. نعم هذه تنازلات صدق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لما يطلبوا منه التنازل عن أشياء لما قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وش رايك خلاص نصير يعني قريب من هذا بين اتفاق قال لا وأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون وقال الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون هم يتمنون انك تتنازل حتى يتنازلون اي عبد العزيز يعني هذا ما ما يمنع أن نقيم حوارات معهم أو أه. مثلا يكونون أصحاب لنا لكن يكون فيه ضوابط معينة للشيء هذا أحسنت هو طبعا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بينهم بينهم مؤانسة حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه جاره اليهودي هذا وهو خياط تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل عنده وهو عابس الوجه مكفهر الجبين ولاكل لقمتين ويطلع أكيد يا أخي نضيف إن عنده فالاصل إنه يعني يجد مني من اللطف واليعني التعامل يعني الجيد ما يليق أن يتعامل به الضيف مع من يعني أضافه أما أنه عازمني وأنا أتعامل معها أيضا بعبوس كلا تكوين صدقات معهم ما في بأس التبسم الضحك إلى آخر مخلطتهم. ما في بأس مخالطتهم يا أخي نبغى أنهم يعطون صورة طيبة عن الإسلام أنا مرة كنت في جنوب أفريقيا ذهبت للدراسة فكنت في معهد فلما جئت كان معي كتب عن الإسلام فأردت أن يعطيها الطلاب ما تقبلوا لما جاء من غدٍ ذهبت معي بتمر وكان معي معمول هذا لل ال... البسكوت بالتمر وقهوة وفنجيل سعودية رحت بكرة في القهوة وشربتهم طبعا هي مرة القهوة السعودية بس عاد يسروا الله وشربوها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما حد طريقة ما حد طريقة ما كان في سكر كان في سكر وكان يأكلون من التمر جنود يعني كويس وحب. لما جاهم بكرة اظن من الله ما أدري إيش وديت معي ايضا لما جالي يوم الذي بعده وديت الكتب معي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 بلا شك هو, هو الاسلوب اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه لهم الله يزيكم خير شباب أيها الأحبة الكرام كما جرت عدتنا في آخر كل حلقه لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الانترنت وفي غيره نحن نعلق عليه على عجل نخرج إلى هذا المقطع ثم نعود معكم بإذن الله مكانك إن الجميع مسافرون إن الجميع An La إله La ila Illa Allah Allah Wa Anna Wa الله Anna الله Muhammadan Allah Rasul الله Allah الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah الله الله الله الله, الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول رسول الله الله, الله, الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله <تصفيق> والكل فيها مكانك يا أخي إن هذا فعلا موقف وقع في ألمانيا الشباب يبدو أنهم زاهم الله خير يعني اختاروا كنت ألقي محاضرة في اثناء المحاضرة دخل هذا الرجل وجاء وجلس أمامي يعني بيني وبين الصف الأول فاستغربت حتى من طريقة جلوسه وأن المكان ضيق فلما انتهت المحاضرة وكاد أنه يؤذن المغرب كنا في رمضان كانت المحاضرة العصر فهو ما رفع إيده طول وأنا أقول في أسئلة في أسئلة سألوا له فقلت له خلاص اسالني بعد الصلاة الآن احنا بيأذنوا بنفطر قال أنا ما عندي سؤال أنا جاي أريد اني أدخل في الإسلام اي والله فقام وقال انا إيطالي ساكن في ألمانيا وأعجبني حقيقة سماحة الإسلام ولطف الإسلام ثم قال وأنا عندي سوبر ماركت واشتغل عندي أخ تونسي يقول أنا ما أعرف عربي لكن هذا التونسي دائما كل ما اراد انه يسوي شيء يقول بسم الله بسم الله بسم الله حتى هو قاعد يقولها بال حقه يقول فمره ركب معي التونسي في سيارتي وما شغل السيارة ما اشتغلت فقال للتونسي قل بسم الله قلت بسم الله واشتغلت <تصفيق> <تصفيق> ما ادري عادي مصادفة ولا فعلا ايه ايه عادة انا قلت في نفسي الحمد لله انا اشتغلت يقول فبدأت ابحث عن الاسلام واسأل هذا التونسي عن الاسلام وكذا ثم جئت اليكم الان انا داخل في الاسلام فسبحان الله يا اخي ترى فعلا المسلمين انا اقول لإخواني المقيمين في الخارج خاصة وكل من يحتك مع غير المسلمين ينبغي نعطيهم الصوره الناصعه فعلا الاسلام صلى الله عليه وفعلا يا ابو عبد الرحمن يعني احنا بنحب انهم يعاملونا بلطف وبحسن في أحسن. في أحسن. المقابل احنا لابد أن نعملهم مثله صدق تصلّى نهدينا وياكم ليحصل أخلال أيوة لحبال الكرام سلّم الله تعالى وفقنا وياكم لكل خير وانفعنا وياكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا مرننا فيه الهداية حائرون. مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدى سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة رحلة والكل فيها عابرون